بسم الله, الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له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 ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا طيقا مقرنين دعوا, دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا الطعام ويمشون لا في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَانًا أبا من ثورة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقروا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام. ونزل الملائكة, ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق, الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن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 ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا الخليلا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 فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَايةً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 وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ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 وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه ارايت من اتخذ يحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا أضل سبيله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 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا رب نصرف عنا عذاب جهنم عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سائت مستقرا إنها استقروا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثمنا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف لناه العذاب يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 الذين يقولون الذيرا يقولون الذين يقولون ربنا ربنا الذين يقولون ربنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها وفيها وسلاما خالدين فيها حسنه مستقرا ومقاما قل ما يعبؤ بكم ربي قل ما يعبؤ بكم ربي قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاء سوف يكون لزاما قدمت لكم هذه التلاوه من موقع تي